وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا إِنْ كَانَ إلا إِلَّا إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَٰهَ رَبِّهِ سَبِيلًا إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَٰهَ رَبِّهِ وتوتل على الحج الذي لا يموت وتذبح بحفظه وكفى به, وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في في أيام ثم استوى على العرش الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما فيه في أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا اللَّهُمَّ مَن سَجَدَ فِيهِ قَادِرًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَن الرَّحْمَنُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَن الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا فنسجد لِمَا تأمرنا وزادهم نفورا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل جَعَلَ لَكُمُ بُرُوجًا وَجَعَلَ سِيرَتَهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ لَهَا رَكِيفَةَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يذَكَّرَ أَمْ أَرَادَ سُطْقًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا وَإِذَا دُرُوا مَا هُنَّ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُمْ وَإِذَا قَطَبُوا فِيهِ لَا خَوْفٌ وَلَا أَمَانًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان انها ساءت مستقرا وامقاما انها ساءت مستقرا وامقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذاء فقوا لم يسرفوا ولم يقتبوا وكان بين ذلك قواما